كما قلت لكم, لكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرح مولي محدثاته وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله نار ثم اما بعد اخوتي الكرام فما زال الفضل لله مني واكرمه علينا مع التاسيس doctor a k أعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آمنت قبلهم أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا وعقناهم الوعد فأنزيناهم ومن نشاء وأهلتنا المسرفين فقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا <تحب> وَكَمْ قَصَنَّا مِنْ قَرْيَةٍ دَخَلَ الظَّالِمُونَ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْقُضُونَ لَا تَرْقُضُ لكم تسألون قالوا يا ويلها إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حقيدا خامدين وَماَا خَذقََ السَّم أَو الأبَ وَمَا بَينَهُ مَا ععَبِين لَ يبقى تروح كده البحر اغلق لم انتبه وهو لم ينتبه انت ضمنت في ادمر تشوفه على طول طالما ايه في طه يعني ايه توه هيك شاهد ما <تصفيق> <تصفيق> انا خليهم يتلاقوا بالعصا يضربوك كوثر انت بتختبر في اي جزء من القران ولا كل القران ها هيا دماغنا هم هيا دماغنا هيا هيا هم غلطانين هيا ممكن يكون على خطر توضع توضع همم وش عكي الكلمات اللي انت فيها <تصفيق> جزاك الله خير جزاك الله خير قالك انك ضمان تلمين نعيم نعيم اذن وشامية وبعدين معا سيفة حط ورا بلغنا في قول الله في قال ما أملت قبلهم من قرية أهلكناهم أفهم منون وما أرسلنا قبلك إلا رجال نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم وقفنا عند هذه الآياء قلنا بأنه من الوجوب بمكان الرجوع إلى أهلهم هو أنه يجب على الإنسان أن يرجع إلى العلماء فيما أشكل وما لا وما لا يشكل أيضا لأن الدنيا بأسرها تحتاج إلى العلماء وقد بيّن الله في لفعلها استقامة الدنيا بشرذمة من أهل الإيمان قليلة لكنها على الحق وهؤلاء هم أهل العلم قال الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال من أمتي على الحق الظاهرين لا يبرهم من خلفهم ولا ما هم على ذلك إلى أن, إلى أن يأتي أمر الله إلى أن يأتي أمر الله فقال الله جل فعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ففيها فضيلة العلم وفضيلة أهل العلم وأن الله جل فعلا أمر الناس أمرا جزما بالرجوع إلى أهل العلم فنجاتهم وصلاحهم ورشاد أمرهم لا يكون إلا, إلا بوجود العلماء وأهل العلم قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة انا من التبعني ما عمر بن الخطاب ليبين مك... هذه المكانه التي التي اعتليها العلماء وهم اهل الامر حقا عندما قال عمر بن الخطاب لو كان معاذ حيا لاستخلفته لا لو كان معاذ حيا لاستخلفته لا وعلل بذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن معاذ هو أعلم الامه بالحلال والحرام انت تعلم أيضا لما جاء الحارث الى عمر من الخطاب من مكه فقال من خلفت عليهم قال ابن ابزه طالئ من ابن ابزه من ابن ابزه فقال له قال مولى من الموالي قال خلفت على الوالي مولى من الموالي هذا ما صح هذا هذه قريش هذه مكه خلفت على الوالي تمولى من الموالي فقال له انه يحفظ القران وهنا صدر الباب قال انه يحفظ القرآن ويعلم المواريث عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ويعلم المواريث قال نعم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويقفل به آخرين لكنه قدم وهو مولى من المواجه يعني تعلمون أن الدنيا بأسرها كان الذين يتقدمون الناس جميعا هم المواجه والله جل في علاه لا فرق عنده بين عربيين والعالمين إلا يزه بالتقوى وبالعلم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يرفع الله تعالى يرفع الله بهذا القران أقواما ويضع ويضع اخرين سالم مولى ابي قال في النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان ياخذ القران فعليه فعليه باربعه ان من اربعه وذكر سالم موله مولى ومول من الموالي مولى حذيفه ولذلك ايضا عمر قال قال والله استخلفه يعني قال يستخلف ما سالم مولى الحذيفه لما لأنه قد أشار النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة ترجع إليه في أعظم المعجزات التي بين أيدينا وهو كتاب الله جل في علام كانوا يعلمون القدر عطاء يقال عطاء كان مولا من الموالي وكان أسود أفتص أحدب أعرج أعور بالله عليكم يجعلوا الهامزات الكثيرة هذه كان أحدب أسود أفتص أعور أعور ومع ذلك كان أحدب أسود أفضل أعور ومع ذلك كان سيد, سيد المعلم الناس كانوا بالمناسك كان الناس يدورون حوله ويعضون بالنواجس عليه ويرجعون عليه في كل صغيرة وكبيرة ساد الناس وهو مولى من الموالي رأيت أعتقوه لبركة ما عنده من العلم ولذلك الأعمش سليمان بن مهران كان يقول لمن ينتقده يقول والذي نفسي بيدي إني لأعلم أنه لو الحديث لجعلتموني بقالا أو, أو لحسبتموني بقالا قال, قال فاسألوا أهل الذكر إن, إن كنتم لا تعلمون الإمام مالك كان يقولون يعني لا يفتى ومالك في المدينة وابن خمسة عشر سنة كان يفتى وجل علماء عصره الذين علموا هم الذين قد قد أذن الله بذلك وقيل للشفعي من سغر سنه في ذلك آل لك أن, أن تفتي فالعلماء يقدمون والعلماء يترأسون والعلماء هم الشورى والعلماء هم بطانة الخير والعلماء هم ناديات الأمة والعلماء هم ممرات الهدى والعلماء هم الذين يبلغون شرع الله جل في علاه منهم الذي, الذي قد, قد بلغ المعالي طاعة وتقوة ومنهم من زل وله كبوة ومنهم من أحسن ولكن الحق انهم أن أن هذا ان انهم جميعا قد اتفقت الكلمات النبويه على تقديمهم على الناس واتفقت الكلمه الالهيه على أن الجميع يرجعون اليهم وحسابهم عند ربه وحسابهم عند ربه رأيتم فضل أهل العلم رأيتم خطر مكانة أهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والكلام هنا ترى بأن حتى في الأمور المستجدة والنوازن لا بد فيها من الرجوع لهؤلاء لأن هؤلاء هم أعظم الناس مكانة وأرفع الناس لحظة وأرفع الناس فهما لذلك الإمام الحمد للعبد على المآخذ الكثيرة تأخذ عليه حقا فإنه لما سئل في فرنسا فقيل لو أنت أنتم تزعمون القرآن ما ترك شان إلا استوعبه قال نعم قال أرني كيف يصنع رديس الخبز من كتاب الله أخبر قال هل هيا هل قلت لي كيف يسمع رغيف الخبز من كتاب ربك قال نعم فأتى برجل الصانع وسأله عن المعيلة يضعها ثم قال لما بأينا له كيف صناعته فقال له ذلك فقال هكذا في كتاب ربنا خال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وفي أيضا احترام أهل التخصص اللهم استعان إلى اللهم اشتكل نجيب عنها إن شاء الله بعد الدرس اللهم استعان الله لذلك الأمة في ذلك الأمم وهي في الحضيض الان نعم فسالوا الذي كنتم لا تعلمون قال الله تعالى وما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام وما كانوا خالدين أي نحن الذين ارسلناهم قبلك رجالا نوحي اليهم الذين ارسلناهم قبلك رجالا نوحي اليهم وجعلناهم جسدا يعني ما جعلناهم جسدا ياكلون الطعام ولمشوا في الاسواق لانهم انكروا على الرسول صلى الله وسلم انه يمشي في الاسواق في الاسواق فقال والذين أرسلنهم قبلك هم ما جعلنهم جسدا لا أكلون ولا يمشون في الأسواق بل هم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ولذلك أمره أن يقول ما كنت بدعا من الرسل يوما أدري ما يفعل بي ولا بكم وما جعلنهم جسدا لا وما الطعام وما كانوا, وما كانوا خالدين وهذا هذا حال البشر هذا حال البشر هذا حال البشر أنهم إلى موت وأنهم إلى ثنى قال الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم وهذه إعلان لبشرية النبي صلى الله عليه وسلم ربا على وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم انسك ما تنسوا وقال الله تعالى قل انما انا بشر مثلكم يحا الى أنما الهكم اله واحد قالوا ما جعلهم جسدا لا كلون الطعام وما كانوا خالدين فقد قال الله تعالى لهم ذريه وجعلنا وذريا جعلنا الذين سبخوك من الأنبياء يأكلون الطعام ومشون في الأسواق يحتاجون للزواج فلهم فجعلنا لهم أزواجا وذرية وما جعلناهم جسد لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين وهذه تمأنينة القلب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وتمانية القلب لأصحابه عندما لقوا الشدة واللأواء والعناء والمشقة في مكة عندما جاء أهل مكة بخيلهم ورجلهم وساموهم أشد العدد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم لا يملك لهم شيئا وكان يقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة حتى أنه جاء خبابنا ركت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسفروا إنه من كان قبلكم كان يؤثر به فيوضع في الحفرة فينشر بالمناشير ولا يرده ذلك عن دينه من شاء قال وما جعلناهم جسدا لأكلنا الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد أنجزنا وعدهم وقد وعدناهم بإنجائهم وإهلاك الكاذبين وقد, ك... وقد كان أما الرأي الزال من لذن نوح على السلام ولقد ندانا نوح من قبل فاستجابنا له وفي الآلة فقال فنعم مجيبون فنوح آه... رب لا تضرع أرض من الكافرين ديارة انت... إنك انتظرهم يضل عبادك ولا لدوا فاجعا كثارا نعم فنحن آه... ودع قال رب غب إني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد خدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر فنوح عليه السلام فإن الله على صدقه وعده وأهلك كل من كفر به بل كل الأرض غرقت ما بخي إلا من كان على على السفينة وعاد وثمود وفرعون أرأيت كيف فعل الله بهم نصر الله أولياءه وأصفياءه وأنبياءه لوعده إنا لننصر رسلنا والذين أمنوا قال وكان حقا علينا ننجي المؤمنين قال ثم صدقناهم الوعد وربنا جل شعلا إذا وعد وفى وأوفى وإذا قال صدق سبحانه جل شعلا ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء يعني أنجيناهم وأنجينا الذين أمنوا بهم أنجيناهم وأنجينا الذين اتسبعوهم أنجيناهم فإنهم يسبحقون ذلك ومن معهم وقد صبروا على المشق والمشدة والشدة واللأواء فأنجيناهم ومن نشاء وهنا فيها لفتع قضية ما هي فأنجيناهم ومن نشاء ما هي في <تصفيق> الله نعم هذا الذي يريده ما هو ما هي ما المساله ممتاز اثبات المشئه ممتاز غازم من ابرار ممتاز فوازبته المشئه ولا بد ان نفهم أن ان مشئه الله جل عن علم وحكمه ان مشئه الله جل وعلا عن لا بد ان نفهم ذلك دائما استحب هذه الايه تفتح لك الافاق إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته قال ثم صدقنا ثم صدقناهم الوعده فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين يبقى لا أهلك على الله إلا هلك وهذا التأكيد لما بينا بأنها عن علم وعن حكمة فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين فهنا بالأضافة بذضيها تتبين الأشياء ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين يقصد بالمسرفين هم المسرفون أهل الشرك والكفر وهذا تخويف عظيم لأهل مكة لعلهم يرتضعون لعلهم يرجعون قال فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين وأنتم مسرفون فلا يبعد عنكم ما كان عليهم وعذاب الله لا يفرق بين طغيين بين متماثلين قال فانجيناهم من نشاء واهلكنا المسرفين ولقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم ولقد انزلنا اليكم كتابا فيها اثبات العلو لله جل التنزيل لا يكون الا من علو التنزيل لا يكون الا من علو قال لقد انزلنا اليكم كتابا انزلنا فالتنزيل لا يكون الا من علو ففي اثبات علو لا جل جل في نعم معلوم مكانه علو شنو هذا هذا, القهر هذا الجميع التفقون عليه لكننا نقول علو المكان, علو المكان أن الله فوق السماء ويعلم ما أنتم عليه لذلك قال لقد أنزلنا والتنزيل لا يكون إلا من علو لقد أنزلنا إليكم كتابا في ذكركم يقصد بذلك الخلال الكريم وهو سبب النجاة سبب الرشاد سبب الرفع والتمكين سبب التقدم على الجميع نعم فيه ذكركم قال علماء قال ابن عباس فيه شرفكم شرفكم منوط بكتاب الله في شرفكم في ذكركم فيه دينكم يعني ما تحتاجون فيه إلى أمر الدين من التعرف على الله من التسحيد وما ينا فيه وأيضا من التعرف على الله بالحلال والحرام وأيضا بعد ذلك الحاجيات وأيضا المباحات كل ذلك تجدونه في كتاب ربكم من جواز الأطعمة والمنع من الأطعمة والأشربة وغير ذلك من أبواب الفقه العظيمة التي التي تجدها في كتاب الله جل في علام لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم قيل في تذكير لكم أيضا والتذكير هنا هذا يعتبر خاص من عام التذكير هنا في الكلام على إضاحة السواب والعقاب على إضاحة السواب والعقاب. قال لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون أفلا تعقلون ألا تعظمون نعائم الله جل فعلان. وكيف أن الله قدمكم على الجميع وكيف أن الله جعلكم رأسا في الناس وكيف أن الله شرفكم وشرف قرياتكم أو قبيلاتكم شرفكم جميعا كيف لا تشكر الله جل فعلا على ذلك أفلا تعقلون ألا عقل لك قال أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها طوم آخرين وكم قصمنا من قرية وكسرنا من قرية ولذلك قلنا أستعيد من وعظ بغير فقد بينا الله لهم ما يحدث لهؤلاء الذين يكفرون بآيات الله ويجحدون برسله قال الله جل في أولا وكم قصمنا من قرية كثر, كثر والله على كل شيء قديس ما كفر قوم قد برسولهم إلا أتاهم العذاب, العذاب الأذي وكم قصمنا كسرنا من قرية كانت ظالمة وهذه أيضا في أتلائم الله تعالى يعزب من ظلم أنه لا يقع على الآقاب على البراية أو على من لا ظلم منه ولكن يقع يقع على الظالمين ولذلك قال وكان قصمنا من قيات كانت حال حاله كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين وفيها أيضا أن الله يقع على يقيم عليهم الحج قبل قبل أن يعزبه لذلك قال قال قال الله تعالى انك الله بذيلا قوما بعد ججاهم حتى يبين لهم ما يفتقون ما خصنا من قرات كانت ظالمه بعدها قوما اخرين ونعنا الله جل في علا قد انزل العذاب القريم والعقاب الأخيم على من كفر برسله وجحد باياته رب العالمين سبحانه جل وعلا وكم قصمنا ذكر الله وكم قصمنا من قريه كانت ظالمه وانشانا بعدها قوم اخرين والمقصود بالظلم هنا هو صرف العباده لغير الله جل وعلا المقصود هنا هو صرف العباده لغير الله جل وعلا من القاعده العامه وعبادة ثابتت بالشرع انها عبادة صرف والله توحيد وصرف والعيد لله شر وكم قصمنا من خرية كانت ظالمة وامشأنا بعدها قوما آخر الفوائد المصمبطة صحة القياس من تاب الله عليه لا عذب إلا بعد إقامة الحجة إزباطة علوم الله جل في علام شفاء الصدور العالمين شفاء الصدور العالمين يدعى النصر أهل الإيمان على أهل الكفرة بأيديهم وفي أسئلة فضاء يكسب المساحتين يصبر على أذها ويربح مرأة أخرى تعدلها فإنها لا تعتدل المرأة إلا بالمرأة أبداً لا تعتدي الم... لا... لا يمكن أن تعتدي المرء الا بمرء يقول شيخنا هل طلب الرقية لابن أو اخ مريض يخرج المرء من ال70 الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا رقابت اذاب فقط طلب الرقية للنفس طيب يقول هل طلب الرقيه لابن أو أخ مريض يخرج المرء من ال70 الف الذين يدخلون الجنه هي اللي طلبت طلبت لنفسها من غيرها لا... لا ما يخرجه لا تخرج ولا هو يخرج انتهت <تصفيق> اسوشا